سوا اوطاديلو الله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 وَيُرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط من ورقه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدان الله كلب استهوت الشياطين كلب استهوت الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونهم الى الهدى كنا قل ان هدى الله هو الهدى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 عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله اكبر الله اكبر سبحان الله الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُ كَوْكَبًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ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 جَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أفلا وكيف تخافون ما اشركتم وما تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون أََّ بينَ آمَرُوا وَلَمْ يَْبِسُءِيمَ نَو بِضُل أنَاائِكَ لَهُأَمْنُ وَهُم مُفْتَدون وَتِلكَ حُججَّةُ نَا آتَينَهَا إِبَرائِيمَا عَى قَوْمِه نَررفَعُدَ رَجاتٍ مَنْ النَّش إِن رَبَّكَ حَكيم عَين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 واسمعيلا والليسع واسماعيلا والليسع ود الكفل وكل من الصاب واسماعيل واسماعيل واسحاط وعب واسماعيل والليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العادين وَمِن اَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عنهم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يغفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولا اسالكم عليه اجرا انه الا ذكر للعالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ سَتُبْذِلُونَهَا وَتَخْفُونَ كَبِيرًا وَعِلًّا تُمَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَمَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُمَّ تُمَّ دَرْهُمْ فِي خَوْضِ وَهَذَا كتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أم, أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا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 وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون الله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 وهو الذي انشاكم من نفس واحده الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون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 وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مَثَلًا مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ اُنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ جِنًّا وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وبنات بغير علم.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 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَنِيَبَ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ فَذَٰلِكَ أَقُمْ بَصَائِرَ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ بَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَمَنْ يُقَلُ ۚ دَرَسْتَ وَلَنُبَيِّنَهُ لقوم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 كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ كُلًّا إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون الا اي ان يشاء الله ولكن اكثرهم ولكن أكترهم يجهلون وكذلك جعلنا بكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِّنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَهُ بَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كُنتُم بآياتي مؤمنين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 وَإِنَّ الشَّطينَ لَ يحونَ إلَ وَلَا تَأكُلُوا مَِّا لَ يُذْكَ لِسُ اللهَّه عليهلَيْهِ وَإِنهُ لَفِسطَق وَإِن الشَّيطينَ لَُحونَ إى أَْل إِْ وَإِنْ طاتُمُهُم وَإِن أَقااتُمُم أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من اتلو في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها لينكروا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نقتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرا وصار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وم يريد اللههُ أَ يَهدِي يَشح صَدرَهُ للإسناان ومي يريدأَ يظَّ يجعل صدرهُ ضَيط وَمَ يريدَ أَي يضَّ يجعل صَدرَهُ ضَييقًا حج كَأَما يَصعد في السم كَذَلِلكَ يَجعل الله الرّسَ على الذيينَ لا يؤون وهذا صراط رَبِّكَ مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن وال... ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإن وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 وَماَا رَبّكَ بغافِلٍ عََّا يَععمللون وَرببّكَغَمذُ الرَّحْمَ إ يشَأُذْغِبكُم وَيَسَخْلِف مِنْ بعدِكُم ما يَشاهكَمَا أَي شَأكُم كمامَا أي شَأكُم مِن ذُرَّةِ طَوْمٍ آ آخرين إنِما تُعَونَ لآاتِ وَمَا أَنتُم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تقول له عاخبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما برأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعنهم فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ هَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ وَمَا كَانَ لِلَّذِي يَفُؤُ وَيَصِلُ إِلَى شُرَكَائِنَ سَاءَ ما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 وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليّ افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم بيه شركاء سأجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ الله افْتِرَاءً على الله قَد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللَّهُ رَبُّ السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام. عليكم الله السلام عليكم الله الله الله اكبر, الله أكبر.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 هُو الذيأَ شَجٍَّ مععْروشاتِ وَغَيرَ معْوشاتِ وَ نخلَ وَالزَّرع مُخَْلِفًا أُكلُلوا وَزَّيتُونَ وََّّ نَ متَشابِع وَعيرَ قُ مِن ثمَمَرن إذَا أَثْمَرَ وَآتُ حََّّهُ يَومَ حصَاد وَلا تُسْرفُ إنِهُ لا يحبّ المُسِْفين وَمِنَ الأنعامِ حَمُول تَوَفَشَ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 الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَ رَيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَن يَهْدِيَكُم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 وَأَهَا صِاطِي مستُْتَقيِيمًا فَتَّبِعُوه وَل تَتَّبعِعُ السّبُ لَ تَفَفَتَ وَلَا تَتَّبِعُ السّبُ لَ تْفَتَفَلَّقَ بِكُمْعَسَبِيه ذَلِكُمْ الصَّكُم بِلَ عََّكُم تَتَّقُون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 وَذا كِتاب أَزَلنَّهُ مُبارََكُ فَتَّبرِوا وَاتَّقُ عَكُمْ تُْرحمون أَ أن تَقولُوا إماَا أُنزِلَ الكِتابُ على قائِ فَتَينِ مِنْ قَبلنَ وَإِن كُ عَذِاسَتيم للَغافِلين.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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بِمَا كانوا يفعلون مَن جَ أَبِالحَسَنَتِ فَلَهُ عشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَجَ أَبِال السَّيئَتِ فَلَا يُجَزَ إِلَّا مِثلَهاَا وَهُم لا يُبْلَون قُلْ إِنَّنِي أَدْعُو رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه ألف لام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 وَ نَسْأل الذيينَ أُرسِلَ إلَيهِم وَلَ نَسْأَلمُررسَلينَ فَل نَقُصن عَلَهِ بِعلمِ وَمَ كُ غائبين وَْوزنْنُوا يَوْمَئذن الحَبّ فَمَن فَقُلَتْ مَوزينوه فَأُولائكَهُ وَم خََّّت مازينوا فَأول إكَ الذينَ خَصِوا أَ فُسَعون بم كان بآياتنا يغلون*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 قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين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 وَقاسَمَهُمَا إِيِي لَكُمَا لَمِن النَّ صِحين فَدََّ مَا بغرُور فَلََّا ذَقَ الشَّجرَةَ بَدَتْ لَمَا صَوْواتُهُماَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَْهِمَا مِوَاقِ الْ الجََّ.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 قَالَهُ بِطُوبَ عِضُكُمْ لِبَعضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ الله اكبر الله اكبر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 يا بني آدَمَ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَآتِيَ أَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها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 إن هذا كان في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر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 الله أحد إلا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولكلا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 واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم اجعلنا ممن توكل علينا لَكَ أَخْفَكَ فَأَخْفَيْتَهُ وَمِمَّنِ اسْتَهْدَاكَ فَهِدَيْتَهُ وَمِمَّنِ اسْتَغْفَرَكَ فغفرت له اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم ارفع درجاتنا في المهديين والحقهم بصالح سلف المؤمنين وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رؤوف يا رحيم يا ودود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألهمنا الصواب ووفقنا للحق وجنبنا الفتن اللهم يا هاد اهدنا ويا قوي سدد أقوالنا وأفعالنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته يا قوي يا قدير يا عظيم رَبَّنَا إِنَّنَا لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيْنَا مِنْ خَيْرٍ فُقَرَاءُ فَيَا وَهَّابُ يَا غَنِيُّ يَا رَزَّاقُ يَا كَرِيمُ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهُدَى لَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة صالحة مباركة لقدرتك يا عظيم اللهم أصلح لنا نياتنا وازواجنا ودرياتنا واجعلنا مباركين اينما كنا اللهم بقدرتك اهد شباب الإسلام واهد المسلمين اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا عزيز يا رحيم يا آہ اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنهم بأسك ورجزك يا ذلقو يا ذلجلال والإكرام واجعل ديارهم ديار أمن وأمان واطمئنان ورخاء بقدرتك يا عظيم يا قوي يا قهار يا صمد يا سيد اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اصرف عنهم الفتن وشر الأعداء ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم وسع ونور علينا قبورنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعلنا لحوض نبيك من الوالدين ولكأسه من الشاربين وعن النار مزحزحين وإلى جنالك من الداخلين وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم افتح لهم قلوب العباد يا ذا الجلال والإكرام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 صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر ما هو الله اكبر, الله أكبر.